إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُ بُنِيَ لُمَرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُسَانِ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْلُونِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ فَلَمَّا زَادُوا أَزَادَ اللَّهُ كُنُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْبِنَ قَوْمَ الْفَاتِقِينَ وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَكْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدَاعِي إلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصر إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال الحواريون نحن أمصار الله فأمن الطائفات من بني سرائيل وكفر الطَّائِفَةُ فأيذنا الذين, الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.